ذقوب يقبون فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم اذ نسويكم برب العالمين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 فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من نجر نجر إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون